دال لين تلك ايات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم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 Inna al-la-ziena la-yar-joon haya ti wa tom e n wa al hum an a yatina Wa-al-la-ziena-hum-an-a-yatina-ga-fil-u-n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 لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مستهم إِذَا لَهُمْ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 إذا كُنتم في الفلك وجرئين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجرئين بهم ه ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أن هم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا أتاه أمرنا ليلا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت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 قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُفَكُّونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مِنْ يَهْدِي الْحَقِّ يَهْدِي أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون نفترى قل فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم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 وَمِنْهُمْ مَن يَظْرُ إلَيْكَ أَفَأَن تَتَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِّرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وإما نرينك بعض الذين نَعِدُهُمْ أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط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 لكل امه أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وربي إِنَّهُ لَحَقٌّ وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط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 وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفطن فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان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 ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعدهم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 قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، فما آمن لموسى إِلَّا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه بأي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 قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى Chciałbym powiedzieć, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie znaleźć się w tym kierunku. Chciałbym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 وَإِنَّكَ كَفِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزْقٍ أَنَّهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا أَخْتَلَفُوا فَمَا أَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَ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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا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 فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ Komisarzu! مِنَ الظَّالِمِينَ Panie Komisarzu! اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا Komisarzu! لَهُ Komisarzu! هُوَ Komisarzu!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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو خير الحاكمين